رحمه الله تعالى ونحن اليوم في يوم السبت الثاني من القعدة من عام اثنين واربعين واربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة الموافق الثاني عشر من حزيران يونيو عام الفين وواحد وعشرين وقد اخترنا هذا الكتاب لما يتميز به من شمول ووضوح مع عمق واستيفاء لمباحث علم الصرف وهو للعلامه الشيخ احمد الحملاوي الشيخ الازهري الدرامي المتوفى عام 32.900 و وتسعمائه والشيخ يعد من العلماء اللغويين الذين عرفوا في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كان يتميز بضلوعه في علوم العربية نحوا وصرفا وبلاغه وعروضا وأدبا وكان, شا وكان شاعرا متذوقا وله عدة مؤلفات يتصدرها هذا الكتاب الذي بين إيدينا شذى العرف في فن الصرف ويقول أحد طلابه بأن كتاب شذى العرف هو من أنفع الكتب لطلاب الدراسات الصرفية في المدارس والمعاهد وبعض الكلية أما العنوان فنفهم من هذا العنوان شذا العرف فني الصرف فالعرف كما تعلمون هو الرائحة الطيبة الرائحة الطيبة والشذا هو فوحان هذه الرائحة أو انتشار هذه الرائحة وأيضا يطلق يطلب الشذا أيضا على الرائحة العطرية الرائحة الطيبة أيضا وقد وجدت في كتاب العين للخليل الفراهيدي أن الشذا تأتي بمعنى السفن جمع مفرده شذات فإذا كانت بمعنى السفن فكأننا نفهم العنوان على أن هذا الكتاب هو سفينة تحمل الرائحة الطيبة العطرية في فن الصرف ومن معاني العرف أيضا أو من معاني الشذا الشذا أيضا كسر العود يعني العود البخور في هذه المعاني كلها إذا اردنا أن نوفق بين هذه المعاني نفهم العنوان على أن هذا الكتاب فيه ما ينفع ويفيد وفيه ما يسر النفس ثم لاحظوا قال شذا العرف في فن الصرف فكأن هذا الشذا وهذا الطيب متوافر موجود محقق في فني الصرف والله أعلم نبدأ إن شاء الله تعالى في خطبة الكتاب لأن هذه الخطبة التي تركها الشيخ الحملاوي تلقي ضوءا على الكتاب ومن ثم نبدأ بالمقدمة التي بين فيها تعريف علم الصرف وموضوعه وما إلى ذلك فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب اللهم إنا نحمدك يا مصرف القلوب على مزيد نعمك ومتراد في جودك وكرمك غمرتنا بإحسانك الذي مصدره مجرد فضلك وشملتنا بمضاعف نعمك وقولك فسبحانك تعالى وشملتنا شملاء شمل يشمل شمله شمله شمل شمل وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك الطول هو الفضل والغنى واليسر وما إلى ذلك وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك طولك يعني فضلك ففضلك. فسبحانك تعالت صفاتك عن الشبيه والمثال سبحانك تعالت صفاتك عن الشبيه والمثال وتنزهت أفعالك عن النقص والإعلال ولا رابد لماضي أمرك ولا وصول لقدرك حق قدرك ونستمطرك غيث صلواتك غيث. الهامية نعم ونستمطرك يعني نطلب غيث صلواتك الهامية الهامية التي تصب صبع نعم التسيل سيلة الدليل الكثرة والعطاء الكثير نستمطرك ونستمطر هنا الألف والسين والتاء زائدة للطلب نعم يعني نطلب خيرك وغيثك وعطاءك نستمطر غيث صلواتك الفاميه وتسليماتك الباهره الباهيه الباهره اي المدهشه والباهيه الحسنه الجميله على نبيك انسان عين الوجود المشهد لساطع نوره كل موجود المقصود هنا بانسان عين الوجود هو بؤبؤ العين بؤ, بؤ العين نعم محمد صلى الله عليه وسلم جلس خلاله وجلس سمات البربة على نبيك إنسان عين الوجود جملة جميلة جدا بينت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود فهو بؤ بؤ عين هذه الحياة هذا الوجود نعم التي لا يرى يُقَالَ بها نعم محمد المصطفى من خير العالمين نسب وأرفعهم قدرا وأرفعهم وارفعي من قدره وارفعيه نعم حسب الذي صغر بصحيح عزمه جيش الجهاله ومزق بسالم حزمه شمل الضلاله وعلى آله مظاهر الحكم وصحبهما وعلى اله مظاهر, مظاهر, مظاهر الحكم. الحكم مظاهر الذكاء على اله عباره عباره متصله ومزق بسالم حزمه شمل الضلاله وعلى آله مظاهر الحكم وصحبه مظاهر مصادر الحكم. الهمم نعم وصحبه مصادر حكم. الهمم الحكم جمع حكمة مصا... مظاهر الحكم لاحظوا العبارات جميلة جدا الذي صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة ومزق بسالم حزمه شمل الضلالة وعلى آله مظاهر الخكم وصحبه مصادر الهمم عبارات جميلة جدا موزونة يستلذ لها السمع نعم فيها من الجمال والبلاغه ما فيها نعم. الذين مهدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشاد الذين مهدوا،, مهدوا بمعنى وطأوا وسهلوا بلفيف جمعهم المقرون بالسداد هناك فرق بين السداد والسداد أما السداد فهو الصواب في الرأي فقول سداد الرأي أي صوابه أما السداد فهو ما يسد به ما يغلق به وهنا المقصود والله أعلم بلفي في جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشاد الذين مهدوا بلفي في جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشاد اذا قرات السداد نفهم منها السداد في الراي السداد انهم هم كانوا مغاليق ماذا مهدوا اذا في جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى يعني فتحوا طريق الهدى فتحوا هذا هذه المسدات المغلقات فتقوها مهدوها وأزالوها وهذا هو المعنى المقصود الذين مهدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشاد نعم وبعد فمن تضم عقد علم إلا والصرف واسطته ولا ارتفع منار ولا ارتفع مناره إلا وهو قاعدته إذ هو إحدى دعائم الادب إحدى الأدم هو وبه تعرف سعة كلام العرب وتنجد فرائد مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهما الواسطة في الوصول إلى السعادة الدينية والدنيوية اذا المقدمة واضحة بالحمد والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقدمة بليغة فصيحة جميلة مؤثرة ثم يقول وبعد فمن تظم عقد علم إلا والصرف واسطته المقصود هنا واسطة العقد واسطه العقد تعلمون بأن العقد دائما فيه جوهرة تكون هي في وسط هذا العقد وتكون هي أغلى وأثمن ما في هذا العقد فالصورة هنا توحي بمكانة علم الصرف في أي علم من العلوم لاحظوا فمن انتظم عقد علم إلا والصرف واسطته ثم استخدام واسطته هنا واسطة العقد متناسب تماما مع انتظم عقده مع كلمة عقد متناسبة تماما إذن علم الصرف هو الجوهرة الأثمن في عقد أي علم من العلوم كما يقول الشيء وهذا يدل على أهمية هذا العلم ومكانه هذا العلم وكما تعلمون علم الصرف هو صنو علم النحو بل إنه جزء لا يتجزأ كان عند الأقدمين من علم النحو، فأنت تجده مبثوثا في الألفية وفي مفصل زمغشري وغيرهما من كتب النحو القديمة. حتى بعد ذلك أخذ يستقل عن علم النحو تدريجيا بكتب مستقلة. وما زال الآن النحويون، ما زال النحويون يدرجون. مباحث الصرف أو بعض مباحث الصرف في كتبهم النحوية لذلك كان علم النحو علم أشمل شاملا لكل شيء ويقول بعض اللغويين بأن علم الصرف هو الأهم وهو القاعدة الأساسية في فهم علم النحو لأنه يهتم بالمفردة يهتم بتركيب الكلمة يهتم ببناء الكلمة بينما علم النحو يهتم ببناء الجملة بعلاقات الألفاظ مع بعضها البعض، لكن قدمت الدراسات النحوية على الدراسات الصرفية لسهولة تلك الدراسات أي لسهولة الدراسات النحوية وحاجة المتعلمين إليها في بناء الكلام العربي وحتى تكون هناك دربة. وميران لدى المتعلمين لننطلق بعد ذلك في دراسة علم الصرف الذي يقول بعضهم بأن فيه شيء من الصعوبة لأنه علم يعتمد على كيمياء الكلمة العربية على تحليل الكلمة العربية إلى كيمياء ومكوناتها الأساسية ومشتقاتها وما فيها من زيادات وما فيها من أصول وما إلى ذلك إذن الشيخ الشيخنا يبرز أهمية هذا العلم فهو واسطة العقد ثم يقول ولا ارتفع مناره يعني منار أي علم إلا وهو قاعدة بفاعل المنارة إذن القاعدة الأساسية هي علم الصرف من يكتب في أي علم من العلوم الإنسانية يجب أن يكون لديه دراية في الكلم العربي في اشتقاق الكلمات كيف يستخدم اسم الفاعل اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر وما إلى ذلك فاذا القاعدة الأساسية في بناء أي علم يعتمد على علم الصرف إذ هو ثم يفصل بعد ذلك التفصيل إذ هو او يعلم إذ هو إحدى دعائم الأدب إذن هو دعامة ركيزة من الركائز الكبرى التي يعتمد عليها الأدب وبه أي بعلم الصرف تعرف ساعة كلام العرب إذن كلام العرب واسع جدا كيف نعرف هذه الساعة بعلم الصرف ما فيه من اشتقاق ما فيه من اشتقاق عندما تاخذ المصدر تأخذ الفعل تأخذ المشتقات بأنواعها تأخذ ما فيه من زياده تأخذ ما فيه من إعلال من ادغام، من إبدال من حذف كل هذا يدخل كي يطلعنا على سعة كلام العرب وتنجلي فرائد مفردات, مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهما الواسطه في الوصول إلى السعادة الدينية والدنيوية اسلوب راق جميل اغناني عن كتابة مقدمة عن علم الصرف حقيقة إذن في علم الصرف نستطيع أن نفهم فرائد المفردات القرآن الكريم وفرائد وجمال المفردات أيضا الحديث الشريف لماذا القرآن الكريم يستخدم معذبهم ويعذبهم مرة معذبهم مرة يعذبهم مرة اسم الفاعل ومرة الفاعل لماذا استخدم هنا الفاعل الماضي للدلال على المستقبل إذا هناك معاني كل نفهمها من علم الصرف نعم تفضل وكان ممن نعم وكان ممن تطلع لرشف أفاويقه وتطلب جمع فاريقه طلبة مدرسة دار العلوم فإنهم أحدق بي من كل جانب وكان المطلاب فيهم أكثر من الطالب فما وسعني إلا أن أحفظ العلم ببذله وألا لا أظن به على أهله فسرحت نواضر البحث في فجاج الكوارد وبعتها في طلب الشوارد فاقتفت الأثر حتى أتت بالمبتنأ والخبر ثم جعلت أميز الصحيح من العليل أميزو. جعلت أميز أفضل أقرأها أميز أميز صحيح صحيحة لكن أميز الصحيح من العليل وأودع ما اقتطفه من ثمار الكثير في السهل القليل، فجاء بحمد الله كتابا تروق معانيه وتطيب مجانيه، عباراته شافية وشواهده كافية، فأنعم نظرك فيه، وقل ذلك فضل الله يكتيه. نعم قليلا إذا كان ممن تطلع. لرشف أفاوiquه الأفاوiqu جمع مفرده فيقة والفيقة هي اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين <تصفيق> اللبن الذي يجتمع في ذراعي البقر أو الغنامي أو أو ما إلى ذي يعني يجتمع بين الحلبتين يحبها في يجتمع هذا اللبن فهذا يسمونه الأفاويق لاحظوا الرشف تطل... لاحظوا الرشف في أفاويق هذا اللبن المتميز اللبن النافع اللبن الطيب وتطلب جمع تفاريقه التفاريق طبعا يعني للأجزاء المتفرقة فتصوض الجمع للأجزاء المتفرقة طلبة مدرسة العوم يتحدثني كما قلت هو يعني أزهري درعمي أزهري درعمي النسبة إلى دار العلوم درعمي طلبة مدرسة دار العلوم فانهم احدقوا بي من كل جانب وكان المطلب فيهم اكثر مطلب يعني الحاجة اكثر مما يعني من الطلاب انفسهم فما وسعني إلا أن احفظ العلم ببذله هذه مهمه إذا حفظ العلم يكون ببذل العلم يعني بتقديم العلم لطلابه بنشر العلم بين المقبلين عليه بين محبيه حفظ العلم لا يكون في في في العقول فقط وفي صفحات الكتب صفحات الكتب حتى يطلع عليه المهتمون والمتعلمون وما يكون إذا حفظ العلم بنشره وإذاعته وتفشيته بين الناس إذا إلى أننا فإن أحدا أين وصلنا إلا أن أحفظ العلم ببذله وألا أظن به على أهله أظن يعني ما أبخل فيه على اهل العلم فسرحت لاحظوا العبارات الرائعه الجميله البليغه فسرحت نواظر البحث نواظر بمعنى الفكر هنا نحن. نواظر البحث في فجاج الكواغد فجاج واحد والفج يعني الطرق الطريق السريع السريع تاتيك من كل فج عميق هي كلمه قرانيه مفردها وايضا في مفرد وهو أيضا في اي قران في فجاج أيضا والكواعد يعني القراطيس قرطاس نفاتع التي يبتوا فيها قراطيس فصرحت نواضر البحث في فجاجي في طرق يعني بدأ يبحث في الكتب وما إلى ذلك وبعثتها في طلب الشوارد إذا بدأ يبحث في المعلومات الدقيقة في غرائب اللغة في نوادر اللغه هذا المقصود وبعثتها في طلب الشوارب غرائب اللغه ونوادر اللغة نعم فاكتفت الاثر حتى اتت بالمبتدا والخبر يعني تابعت هذه الغرائب تابعت هذه طبعت كل هذه النوادر تابعت كل هذه النوادر حتى جمعت كل شيء فأتت بالمبتدأ والخبر يعني اللي هنا يقصد فيه شمول. يقصد فيه شمول، يعني أتت بكل ما هو مفيد طالما أتت بالمبتدأ واتت بالخبر فإذا أتت بكل ما هو مفيد أتت بكل ما هو مفيد ثم جعلت أميز الصحيح من العليل وأودع ما أقتطف من ثمار الكثير في السهل القليل فجاء بحمد الله كتابا تروق معني وتطيب مجاني يعني المجاني طبعا ما يجنى من الثمر كأنه يعني ثمار أصبح الكتاب ثمرة طيبة يقبل عليها الدارس عباراته شافية وشواهده كافية هذا يصف هذا الكتاب عبارات جميلة ترغب في الإقبال على هذا الكتاب ثم يقول فأمعن نظرك يعني أيها القارئ أيها الباحث أيها الطالب أمعن يعني أنظر بإمعان أنظر بتفكير أنا نظر وقل ذلك فضل الله يأتي يأتي من يشاء يعني هذا فضل من الله أنعمه وتفضل به علي ثم بعد ذلك يعقب ماذا يقول تفضل وإن رأيت هفوة فقل نعم وقل ذلك فضل الله يؤتيه وإن رأيت هفوة فقل طغى القلم فإن ذلك من دواع الكرم وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم فإن رأوا هفوة طاغوا بها فرحا مني وما علموا من صالح دفن إذن الآن نصيحة طيبة لكل من يعني يريد أن يتصيد أخطاء العلماء ويريد أن يطعن في العلماء نصيحة طيبة مقدمة بأسلوب راق وجميل وإن را... وإن شوف وإن استخدم الشك إنتوا في الشك يعني شو كأنتجت هفوة وإن رأيت هفوة فقل طاغ القلم إذا هذا سبق القلم غير مقصود يعني خطأ غير مقصود لاحظوا طاغ القلم يعني سبق القلم سبق القلم التفكير وهذا كثير ما يحصل كلنا يخطئ فإذا قل فقل طغل قلم فإن ذلك من دواء الكرم يعني من دواع الكرم يتطلب كرم النفس أن تسوغ وأن يعني لا تقف أو تستاد الأخطاء وتشيع وتشنع على هذه الأخطاء إنما تقول أن هذا الرجل مثلا سهى أو أن هذا سبق قلم أو ما إلى ذلك اذا دعوة طيبة لكل من يسرح ناظريك في كتب العلماء بأن يكون موضوعيا منطقيا يحسن الظن في العالم لا يطعن في علمه وإذا ما وجد خطا وجد له مسوغا سواء بسبق القلم أو بالسهو. أو بعد بالانتباه وكله والإنسان خطأ كل ابن, ابن آدم خطأ وخيره خطأ إلى التوبه ثم يقول وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم لاحظوا فإن رأوا هفوة طاروا بها فرحا يعني في ناس بس مثل هفوة ولسمها هفوة يعني خطأ بسيط غير مقصود يفرحون به ويشنعون عليه ويشيعونه وينشرونه ويتحدثون به فيقول وحاشاك ان تكون ممن قيل فيه لاحظوا الاسلوب وامر رأيت هفوة فقلت القلم وحاشاك أن تكون ممن قيل فيه اذن ينزه القارئ من أن يكون ممن يصطاد الخطا ويشيع هذا الخطا نعم تفضل نعم قال وقد سميته شذى العرف في فن الصرف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 طبعا أنا شرحت قبل قليل المقصود بالعنوان شذى العرف في فن الصرف وحتى العنوان فيه من البلغة ما فيه وفيه من المعاني الطيبة ما فيه وما يدعو إلى الإقبال عليه والتمتع بما فيه من طيب وما فيه من علم ثري وغني والمصادر شذى العرف المصادر التي اعتمد عليها الشيخ الحملاوي رحمه الله أوضح المسالك وكان كما يذكر يعني أحد تل أنه كان محبا لابن هشام كثيرا كان محبا لابن هشام كثيرا وكان محبا عن الميدان الذي برع فيه هو ميدان النحو والصرف إضافة إلى قوله الشعر الحملاوي فمن مصادره أوضح المسالك لابن هشام أوضح المسائل في ابن هشام والمفصل لزماقشري وشافية ابن الحاجب التي شرحها رضي الدين الإسرابازي إضافة إلى خبرتي في التعليم وخبرتي في التربوية لذلك يعني من ميزه هذا الكتاب أنه يعني صنف وفق طريقة تعليمية مبوبه توضيبا مفيدا مسهلا تقديم المعلومة. على غير الكتب الأكاديمية أو الكتب العلمية التي يعني تهتم بالمعلومة أكثر من اهتمام شاملية التنظيم والتنسيق في ترتيب المعلومات ووضعها في أمكنها المناسبة لذلك يعني سبحان الله جاء هذا الكتاب يعني مقبولا وكتب الله له القبول فدرس وظن أنه ما ما زال يدرس ما زال ي... يدرس حتى يومنا هذا لأن الطبعة التي يعني بين يدي يمكن فاقت الطبعة السابعة عشرة يعني لاحظوا من الطبعات كم طبع طبعات كثيرة ومتعددة ويعني منتشرة في بقاع من الوطن العربي ندخل الآن في المقدمة تفضل نعم مقدمة الصرف ويقال له التصريف وهو لغة التغيير ومنه تصريف الرياح اي تغيير نعم ركز اذا الصرف كلمه الصرف من الناحية اللغويه ثم من الناحيه الاصطلاحيه من الناحيه اللغويه الصرف بمعناه اللغوي رجعنا في عده مراجع معنى الصرف لا يخرج عن معنى متفق بين جميع المعاني وهو التغيير والتبديل من حال إلى حال التغيير والتبديل من حال إلى حال هذا هو معنى الصرف المشترك بين المعاني يقول جاء في المصباح المريض صرفته عن وجهه صرفا من باب ضربة يعني غيرته من مكان إلى مكان آخر صرفت الاجير والصبية يعني خليت سبيل واذا انتقل من خال الى حال صرفت المال انفقته يعني حولته من خال إلى, الى حال اليس كذلك في قوله تعالى واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لاحظوا انصرفوا أي انتقلوا من حال إلى حال صار الله قلوبهم أي أضلهم إذا انتقلوا من حال إلى حال إذا المعنى المشترك في عملية ال... في في معنى كلمة الصرف هو الانتقال أو التغير أو التبدل من حال إلى حال ولذلك هنا قال التغيير يعني اكتفى بكلمة الواحدة التغيير أو التبدل تغيير معنى انتقل من حال إلى حال واعطاك الآية الكريمة وتصريف الرياح والسخاب المسكر بين السماء والأرض صرف الرياح إذا غيرها من حال إلى حال أي تغير هذه الريح هذا المعنى اللغوي لاحظوا المعنى الأصطلاخي مبني على المعنى اللغوي سنجد أنه مبني على المعنى اللغوي ماذا يقول المعنى الأصطلاخي؟ فظهن والصلاح بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها كاسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك إذا الاصطلاح لديه معنيان وفق الحملاوي رحمه الله يقول له معنى عملي ومعنى علمي المعنى العملي يريد التطبيق التركيب الممارسة بالمعنى العملي يريد الممارسة لذلك يقول تحويل الأصل الواحد إلى امثله مختلفة هو الصرف بطبيعه الحادة هنا عنا الصرف وعنا التصريف الصرف مصدر الفعل صرفة المجرد صرف صرفا والتصريف هو مصدر الفعل المزيد صرف تصريفا فيقال علم الصرف ويقال علم التصريف ويقول علم التصريف وعلم الصرف سنجد الآن موضوعه بعد قليل هو الألفاظ العربية لكن قبل أن أدخل بذلك نريد أن نقف عند الغرض من علم الصرف علم الصرف هنا يقول الواحد الأصل الوهدي لمعان مقصودة إذن له جانبات أو ثمرتان ثمرة معنوية وثمرة لفظية علم الصرف له ثمرة معنوية له العلاقة بالمعنى وثمرة لفظية ثمرة المعنوية مثلا اسم الفاعل عندما تقول ضرب ضارب قرأ قارئ قرأ الفعل الذي يدل على زمن ماضي عندما تقول قارئ أو ضارب اسم الفعل أضفت إليه الذات التي وقع منها هذا الفعل. فإذا هنا عملية التصريف خدمت المعنى. عندما تقول مقرو مضروب مخرج تستخدم أي تستخدم أي من المشتقات فأنت إذا تضيف معنى إذا التصريف هنا لغرض معنوي لغرض لمعنى في جانب معنو. لكن الآن قد يكون في لغرض لغوي مثل باعة تصبح باعة قوة لا تصبح قالة غزوة تصبح غزه هذه لأغراض لفظية, لأغراض لفظية إذن له جانبان أو ثمرتان أو غايتان غاية, جانب غاية أو جانب معنوي يفيد المعنى يضيف معنى في عملية التصريف وجانب لفظي يخفف للتخفيف في اللفظ. فيقول هو الآن كسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى آخره وهذه كلها داخلة في المعنى. إذن قال لمعان مقصودة. لمعان مقصودة. والضربة يضرب سيدرب ضارب مضروب ضربة إلى آخره ضروب تضارب. كل هذه عندما تقول تضارب غير ضربة. أليس كذلك؟ إذا هناك غرض معنوي في عملية التصريف وهناك غرض أيضا لفظ ما يحصل من تغيير في بنية الكلمة من إعلال أو إبدال أو حذف أو, أو ما إلى ذلك او زيادة والزيادة أحيانا تكون لغرض معنوي واحيانا تكون بنفس المعنى تكون للتكثير عدد الحروف لتكثير عدد الحروف نعم إذا هذا بالمعنى العمل هو تحويل الأصل الوحد إلى أمثلة مختلفة اللي هو الأمثلة مختلفة كما قلت لغرض معنوي أو لغرض لفظي طيب فالمعنى العلمي يعني المصطلح النظري وبالمعنى المصطلح العلمي علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء آه. إذن أولي بالمعنى العلمي الصلاح العلمي لدى علماء الصرف علماء اللغة يقولون علم بأصول إذا هو علم فيه شمول أصول يعني له قواعد علم بأصول يعني علم له قواعد هذه القواعد ماذا تفيدنا تعرفنا باحوال الكلمة العربي، بأحوال الكلمات العربية ليس له علاقة بالإعراب وليس له علاقة بالبناء لأن الاعراب له علاقة في بناء الجملة وكذا البناء له علاقة في آخر الكلمة هذا له علاقة ليس في التحولات تحصل في نهاية الكلمة إنما في كيمياء الكلمة كما اسميه دائما في بنية الكلمة ماذا يحصل في بنية الكلمة فيها من, حروف من أحرف أصلية أو حروف زائدة أو إعلال أو إبدال أو حذف أو زيادة أو ما إلى ذلك وموضوعه ما ما موضوعه موضوعه الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة ونحوها. نعم إذا موضوع الألفاظ العربية استخدم الجمع آل الألفاظ مفردها اللفظ أي هنا يقصد الكلمات المفردة من حيث تلك الأحوال أي أحوال يعني من حيث هل فيها خرف علة هل حروفها صحيحة؟ هل خروف وأصلية هل فيها إعلال هل فيها إبدال هل فيها زيادة هل فيها حذف يعني قال ونحوها يعني من حذف وإبدال هو ذكر الصقة والإعلال والأصالة والزيادة ونحوها من حذف وإبدال وما إلى ذلك لاحظوا ابن جني له كتاب اسمه المنصف المنصف غير التصريف الملوكي هذا المنصف شرح في كتاب لالللمازني في كتاب اسمه التصريف لأبي عثمان المازني فأتى ابن جني وشرح هذا الكتاب في كتاب اسمه المنصف يقول في كتاب المنصف والبن جني كما تعلمون ابن جني متوفى عام 92 و300 من الهجرة النبوية يقول التصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة نفس الكلمة أنفس الكلمة له علاقة بالكلمة كنفسه والنحو إنما هو لمعرفة احواله المتنقلة احوال الكلمة في الجملة يعني تعريف موجز واضح أن علم الصرف له علاقة بنفس الكلمة بذات الكلمة بتركيب الكلمة وعلم النحو له علاقة بانتقال الكلمة وتغيرات التي تحصل في أواخرها حينما تدخل في الجملة العربية إذن عرفنا موضوع هو الألفاظ العربية طيب يختص بماذا؟ ما هي الموضوعات التي يتناولها علم الصرف؟ ويختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي اولا اذا يختص بالأسماء المتمكنة ما المقصود بالأسماء المتمكنة هذا يدرس في علم النحو علي الأسماء نعم. المتمكنة المغربة المغربة طيب في لدينا اسم متمكن ولدينا اسم متمكن امكن أمكن غير أمكن ومتمكن غير أمكن المتمكن أمكن هو المعرب المصروف وغير الأمكن هو ممنوع من هو الممنوع من الصرف يعني الأسماء المغلة في الإسمية الأسماء المتمكن الأسماء المغلة في الإسمية أسماء المغلة في الإسمية فهي متمكن أمكن يعني التي تتصرب بالفتحة والضمة والكسرة وعن غير أمكان التي مثل هي الممنوع من الصرف الذي يجر بالفتحة بدلاً من من الكسرة إذا الأسماء المتمكنة غير الأسماء المبنية غير الأسماء المبنية طيب الأسماء المتمكنة فهمنا الأسماء المتمكنة إذا ويدخل في كل الأسماء المتمكنة بصورة رمزية ويدخل في الأفعال المتصرفة إذن الأفعال المتصرف أخرج، إنما قال متصرف أخرج بذلك الجامد. الأفعال الجامدة مثل عسى وليس ونعمه وبئس هذه الأفعال التي جمدت على صيغة واحدة التي التزمت صيغة واحدة لا تتصرف عسى ما فعل غير عسى ما في المضارع في الأمر أبداً. بينما الأفعال المتصرفية التي أخذ منها الماضي والمضارع والأمر إذا يدخل في الأفعال المتصرف وفي الأسماء المتمكنة سواء تمكنا أمكن أو غير متمكنة تمكنا أمكنة الصرف ثم يقول طيب وما ورد من تسنيت بعض الأسماء الموصولة مثل اسم الإشارة بنقول هذا هذا هذين طيب هذا تصرف فيه في المثنى الذي اللذان اللذين اللذين طيب أليس هذا من المثنى والجمع يقول لا يقول بأنه هذا صوري لا حقيقي لأنه عندما تقول الذي إذا أردت أن تثني الذي يجب أن تقول وفق قواعد التثني اللذين ولكن هي وردت اللذان وردت اللذين ولذلك هذا هذا الآن لازم تطأ ألف ونون بعدها بينما أتى يا هذا وهذا إذا هذا يقولون بأن هذا ال هذان وهاتان والذان, والذان والذين هكذا وردت عن العرب فهي أصل وليست مثنى يعني الذي أو التي اللتان أو هذا اللذان إلى حره وهذا رأي من الآراء إذا معنى ذلك أنه طالما يدخل في الأسماء المتمكنة معناها الأسماء العجمية هل يدخلوها أم لا لا يدخلوها إذن علم الصرف لا يدخل الأسماء الأعجمية مثل إبراهيم ويوسف ويعقوب وإسحاق وما إلى ذلك هذه لا لماذا؟ لأن التصريف التغيير من خالي لخان شأنه العربي له علاقة أو هو من خصائص اللغة العربية مع خصائص اللغة العربية مع أنه نجد نجد بأنه يعني إبراهيم تقول إبراهيم وتقول إبراهيم أليس كذلك يعني متمكن, متمكن يتحرك آخرها صحيح من نوع من الصرف غير متمكن لكنها أفهم. متمكن غير أمكان لكن مع ذلك لا يدخلها لماذا لأنها أعجمية وتصريف من خصائص اللغة العربية، فكأنها في حكم الحروف من حيث من حيث امتناعها عن التصريف. طيب، ولو أنت احيانا أحيانا نسمع إنه ابراهيم يجمعونها براهما، يجمعونها إبراهيميون، يقول إبراهيميون، إسماعيليون، يقولون هكذا، نعم. لكن هذا لا يعد لا لا يعتد به لأنه محدود لأنه محدود جدا. طيب الحروف هل تدخل الحروف في لا. على المص تصريف؟ لا تدخل الحروف أيضا لأنها أصلا الحروف مجهولة الأصل وهي مثل الصوت كالأصوات كالأصوات. طيب طيب لدينا بعض الحروف أحيانا يكون فيها شيء من التصريف المحدود. مربعنا في المغني. سوف سو، كذلك؟ نعم. وكيف كي، كذلك؟ معنا في نعم نعم. نعم لكن هذا تصرف محدود فلا يدخل فيه علم. معنا في العلّ. لعل المراد في الجنة يعني ذكر أكثر او أكثر من تقريبا ما يقرب من 12 عشرة لغة في العلة. لكن هذا كله يعتبر محدود حتى ذكروا فيها عتة مرمعنا ذلك, أليس ذلك؟ حتى يقولون عتة لكن كل هذا في لغة طبعا لكن هذا كلها لا يدخلها التصريف أسماء الأصوات جئ وقب وغاق وعدس ونخ وإلى آخر. هذه الأصوات ايضا لأنها صوت اصلا فلا يدخلها التصريف طيب أسماء الأفعال أسماء الأفعال أيضا لا يدخلها التصريف مثل أف وآمين وصه وشتانة وما إلى ذلك ولو أنه لاحظ أنه في بعض أسماء بعض أسماء الأفعال يدخلها التنوين أف أف صه صح للتفريق بين المعرفة والنكرة تعريف والتنكير أليس كذلك طيب لكن هذا أيضا لا لا يقاس عليه او لا لا يعتبر لا يعد في التصريف لانه محدود في معنى عن الأسماء المبنيه الموغلة في ال في الادمار في البناء عفوا في البناء الضمائر انت انتي انتما انتم انتن إلا الاستفهام اسماء الشرط الاسماء الموصوله اسماء الاشاره هذه كلها لا يدخلها التصريف وكما ذكرت يعني ما ذكر, ما ذكر من اللذان واللتان واللذين واللتين وهاتان وهذان الى اخره إنما يقولون بأن هذا كل كله هو وردت على اصلها عن العرب هكذا ولم تكن مفرد ثم تسنى أيضا الأفعال الجامدة كما ذكرنا قبل قليل لا يدخلها التصريف لأنها جامدة ومن ثم تشبه الحروف في جمودها. نعم إذا عرفنا الآن موضوع علم الصرف الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفه وعرفنا الأماكن التي لا يدخلها الصرف أو الكلمات التي لا يدخلها الصرف. وواضعه معاذ بن مسلم من الهراء بتشديد الراء. وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه طيب الواضع المصرفي في خلاف حقيقة يعني لا توجد آآ يعني آآ مسألة قاطع أو نص قاطع في نسبة الصرف إلى أحد لأن هناك من وضعه معاذ بن الهراء أو علي بن طالب وهناك من قال معاذ بن جبل رضي الله عنه هناك آراء متعددة لأنه كان أصلاً الصرف كما ذكرتكم قبل قليل مبثوثاً مع كتب النحو مبثوثاً مع كتب النحو ومعاذ بن مسلم الهراء يعني أغلب الآراء تميل إليه لكي وذكره الصيوطي على ما أذكر لكن يعني التحقيق لم يثبت حتى الآن بأن علم الصرف منسوب إلى معاذ ابن الهراء على العموم ليست هذه المسألة المسألة بأن علم الصرف استوى علما قائما له قواعده وله أصوله وتجسدت شخصيته في كتب, في كتب عديدة في القديم وفي الحديث الهراء بتجديد الراء هو لأنه كان, يقول يبيع, كان يبيع الثياب الهاروية تنسب إلى الثياب التي كان يبيعه أقل الهرا. لا أنتهى من هذا دخل في مسألة ثانية مسائله. ومسائله في في, في في في يعني أدق ال شو اسمه المسائل. ومسائله دخل في الإعلال مباشرة. بالضبط. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأضمت في الياء وهكذا. لاحظوا المثال الآن يعني من مسائله أو مسائله القضايا كل واو هذه من القواعد كل كل واو او ياء تحركت وفتح ما قبلها قلبا مثل غز هذه الواو متطرفة وقبلها مفتوح فتقلب الواو ألفا تعلو ألفا تقول غزا قولا وقعت الواو وسطا وهي مفتوحة وما قبلها ايضا مفتوح لان تحركت وفتحها ما قبل مفتوح تقول قال رمى مثلا اصل رمى تصبح رمى باع تصبح باعه وهكذا سياتي يعني هذا كله بالتفصيل ان شاء الله في فيما ياتي من دراسه ثم يقول إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون احداهما كانت ساكنه يعني قلب في الواو وان وأدرت فمثل سيد أصله سيد ميت أصله مي ويت لاحظوا الواو قلبت يا ان وأدغمت اليا الياء في الياء هذا كله تمثيل بسيط سنأتي بالتفصيل أكثر فأكثر في المستقبل إن شاء الله وثمرته تفضل نعم وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة إذن الغرض منه هو صون اللسان من اللحن من الخطأ تعرف الحركات تعرف الزيادة تعرف المقص يعني هناك يعني فوائد كثيرة لعلم الصرف الحرف ساكن ولا الحرف متحرك كلها تبقى صون اللسان عن الخطأ في المفردات يعني الذي يعرف علم الصرف يتفادى اللحن في استخدام مفردات اللغة العربية مع مراعاة طبعا ومراعاة قانون اللغة في الكتابة أيضا عندما تكتب عندما تنطق كل هذا تضبطه في علج الصرف نعم. واستمداده من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب الله عليه وسلم. إذن من أين يعني استمد علم الصرف أو قواعد علم الصرف من كتاب الله ومن كلام رسول الله ومن كلام العرب الفصحى مثل النحو تماما يعني لا. هو علم مستقرأ علم مستقرأ من كتاب الله الجليل العزيز وكلام رسول الله الحبيب وكلام العرب الفصحى الذين عاشوا في عصور الاحتجاج نعم. أفضل. نعم وحكم الشارع فيه الوجوه الكفائي نعم يعني واجب كفاية يتعلوه بعض نعم. المسلمين نعم والأبنية جمع بناء وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب نعم. هيئة الكلمة يعني ترتيب الحرف في تقديم في تأخير حرف ساكن حرف متحرك إلى هذا الموضوع تلمت بناء الكلمة, في في الكلمة. والكلمة هو التعريفات الأساسية التي سينطلق بالمفاهيمها في شرح العلم الصرف نعم. والكلمة الصرف. لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهما منه ذلك المعنى الموضوعي هو له ذلك المعنى الموضوع هو له فهم فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له تضبطه الموضوع اليس كذلك نعم ذكر ذلك اللفظ وفهم منه عرفنا الكلمه هي عباره عن لفظ مفرد هذا ما تسلوب الكلمه يعني هناك تعريفات مختلفه هو يقصد ان الكلمة هي لفظ مفرد يعني ما يلفظه المرء أو الإنسان لفظ يعني ما يخرج من يلفظه الإنسان من فمه ينطق به وهو مفرد غير مركب لفظ مفرد غير, غير مركب وشرحته قبل قليل شرحته في علم البلاغة وردت ذلك وضعه الواضع ليدل على معنى يعني اللفظ يدل على معنى معين في خاص بهذه اللغة بحيث إذا ما بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع له. قلت خالد عرفت ما غير كلمة قل كل كتاب يدل على الكتاب الذي يضم بين كفتين مثلا علما معين وهكذا. إذن أعطانا بعض التعريفات المهمة نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسة في علم الصرف أو علم التصريف من كتاب شذى العرف في فن الصرف بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم وارجو أن ألقاكم في درس قادم وأنتم بخير وعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته